أزل إليكم من ربكم ولا تتبعون دونه أولياء قليلاً ما تتذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها باسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم باثنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين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 قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملا جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيثما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.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 فَدَلَّاهُما بِغُرورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوْآتُهُما وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ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 اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله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 انكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون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 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِيهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا يضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وَقَالَتْ أُولَيْهُمْ لِأُخْرِيهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ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 وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِدْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النِّيرِ أَمْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فااذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النير أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا أن افيض علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِيْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَاصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَىٰ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي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 نَهَارَ يَطْلُبُهُ خَفِيفًا يُغْشِي اللَّيْلَ نَهَارَ يَطْلُبُهُ خَفِيفًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ودعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوا خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ نُشْرَمٌ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَصَ السَّحَابَ ثِقَالاً سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِالْمَاءِ فَأَنْزَلْنَا بِالْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصدف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنريك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة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 إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنريك في سفاهة وإن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 فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال, بيوتا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 كافرون. فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في ديرهم جاثمين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 أَا إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون اولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرين قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين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 رسول من رب العالمين حقيق على أن لا على الله إلا الحق قد جيتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل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 إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تامرون قالوا أرجئه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا آهن لنا لأجرا إن كُنَّا نَحْنُ الغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْتَ تُلْقِي وَإِمَّا أَنَّ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنًا وَاَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَ السَّاجِدِينَ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون أهامنتم به قبل أن آذى لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لَوْ قَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصْلَبْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا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 قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد اخذنا آلَ فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون.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 وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحلك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولمَّ وقع عليه مذجّز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لأنك شفّت عن ندّ جزّلنا من أن لك لأنك شفّت عن ندّ جزّلنا لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُرْجِزًا إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتمم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخي هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وَلَمَّا جَاءَ مُوسَيْ لِمِيقَاتِنَا وَكَدَّمَهُ رَبُّهُ قَالْ رَبِّ أَرْنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالْ لَن تَرَيْنِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَيْنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاءَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ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 فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا قال بيس ما خلفتموني من بعدي قال بيس من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 ان ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ يَأْتُونَا بِسَاعَةٍ يهْلِكُنَا بِمَا فَعَلُوا السُّفَهَاءُ مِنَّا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 الذين يتبعون الرسول نبيا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يا بالمعروف وينهاهم عن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 لَمَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يحيي ويميت. لا اله الا هو يحيي ويميت فامنو بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته فامنو بالله ورسوله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 هم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيشيتم وقولوا حطة, وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِتَاتِهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِطُونَ لَا إِتَاتِهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُ مَتَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّنْءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذ تادى الربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب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 فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفل لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه الم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا يعقيون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم أَلَسْتُ بربكم قالوا بلى شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَاتَّبَعُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسْلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هواه فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون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 لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما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 وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءٌ إن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقْكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا مَاتَ غَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَفْقَنَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّ مَا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءٌ وَهُمْ يُخْلُقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُنَّ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَوْصُرُونَ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 الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون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 وَتَرَيْهُمْ يَنْظُرُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قُذِلْ عَفْوًا وَمُرْبِلْ عُرْفٍ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها